ده مهم جدا الشيخ ان وصلنا اخر ناس عندهم ما عندهمش حتى فهم من طريقه التعلم وطالما اتواقف في شيء ما بيسيبوش دي مشكله فخرج منها صائف ان يترقب علشان انا هرجع هكمل هناك واجي على التوحيد هنا ماشي فهمت الطريقه دي عشان المهندس يكون في واحده ثانيه معانا اعتقد انا معايا واحده ثانيه اه ماشي يا ريت لو انا عندي هنا مش اعتقد انا معايا حد يتسبق يحط على ضغط ضغط ال 4 كلها اللي هي ال كلها من المنتج. نشيله كلنا عليه ممتاز ممتاز ممتاز شرحنا طريقه الموجود للايه ممتاز فكل مربوطه هي ممتاز. ممتاز. ممتاز. ممتاز ممتاز لا لا مش موجود احنا لا صوتيه كلها في الشات ايدي الجديد ونقدر ننتجها تمام ممتاز الله مره ممتاز ممتاز وَمَا أُرِدَّ مِنَّا إِلَّا فَرْطًا أَوْ ابْدَأَ فِي خَرَجٍ مِنْهَا قَائِسَيْن من يَتَرَقَّبُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَخَرَجَ <تصفيق> مِنْهَا قَائِسَيْن يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَا ادْفَعْ عَنَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَ الْقُرَى أَمَدِيًا ولما رعد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه مرعتين تدودان قال ما خطبكما قال ذا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَجَاءَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّاهُ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ جاء منا فائت لاما فلما جاء مقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من الق ذاتي هاتين على أن تاجرني على ان تاجرني حجج فان اتمنى عشرا ثم من عنادك وما أريد أن اشق عليك ستجيلني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبين أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ماذا بذلك الله خير عسو تعال ايه ضي هذا نضروي جد ما هي لا يعمل وانا احتاجه ممكن اقربه ما يقول لابد اتحمل فانتشين ونزل ماذا بذلك ماذا بلغنا إلى قوله جل في علا عندما جاءه الرجل المؤمن آل فرعون وقال إن الملا يتمنون بك ليقتلوا فاخرج إني لك من الناصحين تكلمنا كيف أنه توسط من إن الله جل في علا بحاله وهذا من أرجى ما يكون بعدما توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا على المحل القول قال قال ربي إني لما أنزلت إليه من خيرين فقير, فقير أتى بكل أجباب استجابة الدعاء اولها صنع معروفاً قبل الدعاء لأنه طاقة لهما فصنع معروفاً قبل ابتداء الدعاء ثم ذهب فانكسر وقال ربي توسل بالربوبي لأن المحل محل لإعطاء ومنع ورزق فلذلك عرف الاسم المناسب للمحل المناسب فقال ربي إني لما أنزلت إليه المصير الفقير هناك ثلاث حسن على الله في وعلا فيما قال ثم قال إني لما أنزلت إليه من خير الفقير يعني أولا اعتراف بنعم الله عليه إني بما أنزلت فتوسل إلى الله جل في علاه بفعله وهذا اسم الشكر على الإحسان الشكر على الإحسان ففيه مبطل استناقل حسن على الله جل في علاه بإعطائه بنعائمه وكأنه قال ولا لن عن بركتك كما قال أيوب عندما خر عليه الجراد من ذات قال ألم أكن قد أرميتك قال بلى ولكن لاغن لي, لي عن بركتك فقال, النبي فقال الله جل, جل في علامه مبينا فخرج خائفا يتلقب قال عبد النجين من قاوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أياديني سواء السبيل وهذا التدأها بالتوسل للدعاء ولما ورد ما مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقود ورد من دوني مرأتين قال ما أخذ هما ما أخذ بقهما قالتها لنصغي حتى يصدر, يصدر رعاء وأبونا الشيخ كثير فسقى لهما ثم تولى استرعى المعروف أولا ثم توسل بالأسماء المناسبة لحاله ثم انكسر بين يدي الله جل في علاه إني بما أنزلت من خير فقير وقلبه منتلئ حسن ظن بالله جل في ما ما سرع الله إليه بما ينفعه فقال الله جل في علاه فجاءت الفاء هنا عندنا اللغة يقولون للسرعة والتعقيب الفاء للسرعة والتعقيب امتلأ قلبه وحسن ظن بالله واخر بالأسباب صحيحة ومما كانت المقدمة صحيحة كانت النتيجة مرهونة بالمقدمة فكانت صحيحة بل كانت سريعة فجاءته إحدهما تمشي على استحياء الفاء للسرعة استجاب ظهده ودعائه وفرج, وفرج كربه ورفع عنه الهمة والغمة بل بل بل وعاش ملكا في مكانه فجاءته إحدهما تمشي على استحياء وهذا أيضا أصل المرأة أنها تكون كذلك لا تكون فيها التسلط ونجرأ قالت قال فجاءته إحدهما تمشي على استحياء يقول عم الخطاب وهذه الأسانيد فيها موضوع لكن ابن كثير أثر في هذه ابن جريد صبري لأنها كانت تأخذ بخمارها تضع على وجهها استحياء في هذا الباب وهذا يستدل به من قال بمسألة النقاب وإن كان لم يكن دليل لكنه يستأنس به حقا على مسألة وجوب اللقاء فجاءته إحدى تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هنا أمر الأول متحة هذه المرأة القرآن أراد أن بين الله الفعلان متحة بأن ناجة على جعل تفريجة كرب موسى على يديها ولذلك كفئت هي كفئت بممدحة موسى وأبهرت خير موسى كفئت بأنها تزوجتها فالله جعلها أجر على يديها هذا الخيص وجعلها سبباً في الخيص ثم بعد ذلك كافاها بن عليه السلام النبي لما قالت يا أبت استأجره من خيره من استأجرات القويم الأمين هي رأت منه تفضل هي رأت منه الخيص ورأت فيه الخيص لذلك, لذلك النبي لما جاءت قالت, قالت قالت إن البي يدعوك ليجزيك أجرمات القويم هنا ايضا فيها شيء من اللطف وحصن الخلق مع الاستحياء المتشبع أنها ما قالت نريدك أو أبي يريدك وأبهمت قالت يريدك من أجل أن يجرك خيرا على, على ما قدمت الخير لأن يعني مكافأة على ما قدمت الخير حتى لا يظهر بالزهن بعيدا عن ذلك فقالت النابي أنت بارك إزاك الله خير إزاك الله خير النابي قالت إن أبي يدعوك لإجزاء في أجر ما سقيت لنا فاستجاب الله له على الحال عندما يريد المرء من ربه شيئا سعليه أن يكون صادخ الدعاء أو صادخ الدعاء وعليه أن يقدم بين أداء دعائه وعليه أن يتأذى بأداء الدعاء لا يمكن أن يخطئ دعائه بحال من الأحوال بحال من الأحوال لا فيما أن الله تفضل على عباديه جميعا لا الأنبياء ولا الغريم ولا الأولياء والأصفية جميعا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي على التعميل الصالح والطالح يعني المسألة ليست متوقفة على الطلاح أو الصلاح في مسألة رد الدعاء أو استجابته استجابة الدعاء مرهولة بأنه غيره على يعني قال لك فيستجيب فيستجيب فما عليك إلا أن تأخذ بالطرق الطرق التي قد شرعها ربك تدفع لها على وفق الشرع فتسير عمس النهج تصل بها إلى المعادي قال الله تعالى ويتسألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوه الداعي اذا وجيب وجيب دعوه الداعي ما قال صالح ما النبي ما قال الوليد قال اجيب دعوه الداعي اذا اذا دعا أن وهو يدرى وايضا ان يتادب الدعاء قال اجيب دعوه الداعي إذا دعا, دعا. دعا. فليستجب لي وليؤمن بي لعلهم لعل يرشدون قال انها قالت ان هذه يدعوك ليتجزاك اجرا ما سجل لها وانظر اخي الكريم أنها بعدما رفع يده موسى عليه السلام ودعا ربه كانت الإجابة في أسرع ما يتصور موسى عليه السلام كما فعل النبوس سلم وقال لما انتهلك هذه العصابة فلن تعبد, بعد فلن تعبد بعد اليوم حتى قال له أبو بكر أبشر فإن الله يعني فإن الله ينجز لك ما وعدك فقال أبشر يا, يا أبو بكر هذا جبريل يأخذ بعلان فرصي الاستجابة في التوى الحين كن صادقا مع ربك, مع ربك سترى ما لا يمكن أن يتصوره العقل أو يحتمله القلب بحال من الأحوال لكن الصادق بيظهر في صدقه في السعي الذي يريده ان كان صادقا رفع أديه فإن الله يستجيب له ولا يمكن أن يخطره الإجابة بحال من الأحوال فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا نهال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخب نجوت من القوم الظالمين هذه المسألة أيضا فيها نبل خلق من موسى عليه السلام لكن فيها مسألة أخرى أريد أن أ يعني هل تفدت إليها أم لا عندكم هو قالت قال الله تعالى فجاءته إحدهما تمشي على استحياء قالت ان أبي إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص قال لها تقف نغوص إلى آخر نغوص للقضم الطالبين مات في هذا الباب ما بين. موسى عليه بين هو نعم قلت هو الان قدم معروفا رفع يديه حقا بعد بعد الاخذ الاسباب في توفر اسباب الدعاء استجابه الدعاء فاستجاب الله اه اعتذر فاستجاب الله تبارك وتعالى مما يتصور موسى عليه السلام لكن هناك هناك امر امر يلمح في القصه عند جاءته قالت ان ابي يدعو كان يجزيك اجرا ما سقيت لنا ماذا نفهم من ما هذا طبعا تكلمنا على تعامل الله مع المرأة وأزيد ذلك إضاحة لأنظرة كفاءها لأنها أحسنت القول في موسى عليه السلام ولما قالت امرأة فرعون وأحسنت القول والنظر في موسى عليه السلام آمنت به والمرأة لما أحسنت القول كان على موسى عليه السلام وما كان ذورا بل كان حقيقة لكن هناك من يجحد ممكن يرى عدد الخير ويتحده فلما أحسنت القول وأظهرته كفاءها الله أن كانت زوجة لموسى هنا الآن ما تلمحون في قولها؟ فقالت إن أبي يدعوك لإزيك عجر ما سقيت لنا فلما جاءه قصف على القص يعني هذا المكافأة لعمل الصالح أنت قاربت جدا يا نعيم قاربت جدا لا قبلك, قبلك هذه صاحبة الرياضيات المهندسة وفقت ذلك خلت الإجابة عندها صراحة ممتاز يا مهندسة ممتاز جزاك الله خير هذا الصحيح هو هو عمل المعروف ولم ينتظر ثوابه ولم يرد جدائه بحال من الأحوال ولم يقع في قلبه أنه ينتظر على معروفه ثوابه لأنه ما, ما همته في العمل الى للجأة في علاه هكذا الإنسان النبيل هكذا الإنسان النبيل إنه يطنع المعروف ولا ينتظر الثواب لا ينتظر المقابل لذلك أحق الناس بهذا الأمر هم العلماء لذا نفهم جدا. كلام عمرو الخطاب عندما قال العلماء إذا كانوا على باب أبواب السلاطين فإنهم لصوص وإذا كانوا على باب أبواب الأغنياء فإنهم آآ آآ منافقون لما؟, لما؟ لأن, لأن العالم يفعل ولا يأكل بدعوته ولأن العالم يفعل, أو العالم يفعل أو يعلم أو يرفع الشبهات فقط انتغاء واجهة للفعلاء ثقب هو عصى الله زلّة عنده زلّة تعديات بينه وبين ربي جل الفعلاء هذا أمر آخر هذا أمر آخر لكن محل المسألة عندما أعطاه الله الكنز السمين ماذا فعل به؟ علم قدره فعلم أنه لا يتبندل لا يتمندل به أو, أو, أو لا يتمندلون به الأغنياء أو السلاطين بما عنده مما يؤثر على الناس جميع الأملاك هذا, هذا ملحظ من الأهمية بمكان كان موسى عليه السلام عندما كان شهما, شهماً كذا نبل رفيع وقد أحسن إلى الفتتين ما انتظر الأجي منهما وما كان يتخيّد أنه ينتظر أجل منهما لكن لما كانت المرأة نبيلة هي الأخرى وحفظ المعروف لصاحب المعروف لأن هناك من هو لئيم واللئيم الذي الذي, الذي قد, قد, قد ينفعه الله بك وتزل أنت معه أقول لا تزل معه تسي تفل اكتفعا تزل معه فلا يحفظ لك جميلك أو لا يحفظ لك نبلك هذا لئيم هذا من المعادن الخسيسة جداً التي لا يمكن أن تكون في محل الرفعاء محل الأحوال والعرب قالوا قديماً إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرده هذه المرأة كانت كريمة لما أكرمها موسى عليه السلام أثرها أثرها بكرمه ومن علمك حرفاً واحداً واجب عليك أن تعلم أنه أثرك بهذا الحرف أعلم طالباً أعلم طالباً يخالف شيخه على طرور الطريق وبين له خطأ شرعا وكان كل ما يقبله يقبل يده فالمحيط كله يمكن عليه حتى أن هناك من المتخصصين في امر آخر معين قال أنا مش فهم لك شيء يعني وأنت تخذب وتقبل إيده في هذا الباب لم يفهموا مزيج الأمر لم يعلموا أن هذا تعامل فوق في السماء ليس في الأرض من أحسن إليك بشيء فطوقك به فلا تكن لأيما وإياك من اللؤم فإن الله يبغض ذلك <تلقى> أنت مبعد نوتوا هذا الذي نعم ففع فيه ما فهنا الآن الكريم يكرم واللئيم الله جلالك له هو الذي يعجل بالقضاء عليه ليس البشر ولذلك لأن الله يبغض اللؤم ويحب النبل المرأة كريمة وموسى نبيل عليه السلام ولما صنع المعروف مرتضى للمعروف مقابلا وما أراد للمعروف مقابلا فلذلك الله جلال فعلها فتح له الأبواب على مصر عائل المرأة جاءت على مصاريعها جاءت المرأة إلى أبيها فقالت يا آبتي وقفتت عليه بمتح وثناء موسى عليه السلام ولم تكتفل لما جاء قالت له إما أن يكون قبله إما يكون بعد الاحتمالية واردة لكنها كافأت بجميل استناء على الرجل وقالت يا أبا ان إن خير من استأجرت القوية الأمين طب القوية أوريس ويعرف أنه لما ندع الصخرة وثقى لهما ظهرت القوة لكن السؤال العجيب الذي بد أن يسأله الأب البنت كيف عرفت أمانته وكيف عرفت أمانته المسألة ثقى ومشى كيف أعرفت أماناتك كانت المسألة على ما جاءته ووجدت منه ما كان منها من الاستحياء والأدب والحفظ عليها وسار معها على ما أمرت به فالغرض المقصود هنا لما أحسنت أجزالة الثلاث عليه كافأها ربه جدا فعلا فكانت تحت موسى عليه عليه السلام كنت أعلم طالبا للعلم هناك من اشتد عليه شدة ليكون معه فلما غاد مع الخائبين في أمر معين فلما راجعته رجع وبكت فقال لها والله ليس بيدي أنا أردت أن أكون من أحسن الناس فعلا معكم وإكراما لكن سأقول لكم لا تنظرون للقدر الآن أنتم فأنتم واحد اثنين ثلاثة وخطوا مع الصائدين وهذه تلالة واضحة جدا على خصة في النفس فسامحوني على الله خصة في النفس وخصة النفس لا ترتقي للمعاجم خصة النفس لا ترتقي للمعاجم صاحب العلوم يرتقي ويعلم والله يعلم بذلك وأما خصة النفس لابد أن تنزل بصحيح لذلك على المرء أن يكون نبيلا مهما كان وإن كان عصير لابد أن يكون نبيلا وإن كان وإن كان له ما له من النزول والسلات لابد أن يكون نبيلا لأن الله يقيسه بذلك فموسى عليه السلام ما انتظر المكافأة لكن جاءت المكافأة من المرأة التي سقى لها بنبل رفيع فقالت ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وهو يتعجب لنوم ما أرادك أجر على ما صنع فلما جاءه طبعا هو شبطا لأنه علم أن هذا من الله لرفعلا وكما قال النبي عندما أعطى مالا لعمر بن خطاب فقال على مني يا رسول الله عندك فاية قال إن جاءك المال بغير التشراف منك ولا طلب فخذه يبارك لك فيه فموسى نبي ويعلم عمل الله معه <تصفيق> فهنا الكريم أكرمه بذلك فانقاض فذهب معه إلى أبيه قال وقفت عليه قفت فقال لا تخف نجوت من القرم الظالم يعني هذا الأرض لا سلطان الفرعون عليها نجوت أنت منه بوجودك هنا لأن سلطان فرعون لا ينتد إلى هذه الأرض طبعا اختلفوا كثيرا في من هو أبو هذه السكاة فكثير من المفسرين هو أعجب كل العجب أنهم يرتحون أنه شعي بالنبيه وهذا امر عدد لما الآن؟ بين موسى يتعلم بين الشعيب مفاوث سنين طوال مئات من السنين فكيف يكون هو؟ وهم يقول ابن الأخ له والحق أننا لا نعرف وما جاءنا الدليل بشيء من ذلك لكن الحقيقة أن تقال بأنه غاين وعروف وهو رجل شهم كريم النبيل أكرمه الله بأن أقرأوا نبيا وزوجوا ابنتهم هذا لن يعرفوا عنه ولا ولا فوق ذلك ولا يفيدون أي شيء فوق ذلك قال وكان, وكان حكيما ولأنه لما سعد ورتغ الإجابة على السؤال كان حكيما فقال قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحدهما يا أبا في أصدقى. قالت إحدهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويل الأمين يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويل الأمين هذه فيها أمرهم الأمر الأول أن المرأة مدحت وأثنت عليه خيرا وهذه فيها جلالة على أن المرأة إذا رأت كريما أو نبينا في صفات عليه خيرا فلا مؤخذ عليها بذلك لكن الرجل كان حكيما كما قلنا بعد ما اجابها وطمئنها لم احمننته الميل له وهذه الدلاله ان الميل له لا لا حرمه عليها فيه لا يحرم عليها أن تميل وان كان ان كان ورجلك الحديث وان كان ضعيفا لكن فيه يعني استئناف لهذا الباب في قوله لا يرى المتحابين سوى, سوى النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا بعائشه في طريقه من حريم انما كاتبها وقبل أن تتزوج فيتعجب النبي صلى الله عليه يقول إن يكن من الله يمفي فالغرض المقصود لما أتت عليه ما أنكر عليها أبوها أبوه. قالت إن خالر من القوي الأمين فقواته ظهرت في نزع السخرة والدلاء والثقايا وأماناته ظهرت عندما صار معها إباء بها وهذا استقرص منه العلماء أنه الاستعمال في الاستعجار لا بد فيه من توفر المادة للقوة والأمان وكما قلت لابد أن تفهم القوة قوة القلب أولا اتداءا والأمانة أمانة الدين, أمانة الدين وهذه الأمانة لابد أن تعلم المسألة ليست على الثلات والسفقطات والمعاصر الأمانة فوق ذلك قد يزل المعاصر ويكون من آمن الناس ويكونوا أمينا وخلقوا الراقي يظهر في هذا الباب والمواقد تظهر النبر المواقد هي التي تظهر النبر فقالت إحدهما يا أبا تستأجره لأن خير من استأجرت القويس الأمين قالت إني أريد أو قال قال إني أريد أن أمتحش أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني زمان يا حجاج عجب نوجات شوف يعني أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير إذا نسى ذكرت وإذا تذكر عامة وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر إذا نسى لم تذكره وإذا ذكر لم تعينه دائما الرفعاء لابد أن يجعل الله له صحبة رفعاء أنت على مر التاريخ والعصول انظر في, في تمكين الأمة الإسلامية عند لحظات من التاريخ في تمكينها لن تجد قائدا قط قد تمكن إلا وجعل الله له جعبة وطائفة من أنبل الناس خذ مساحة الدين الأيوبي إلى أن تنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستطال عجالك فطبعا الامر بيجعل هناك ليس عموم في شخصيه كل كده ما بعرف اذا الامر موجود ولا لا حيكون ده عند عند الناس اللي الخليفه ولا يا راجل بتاعكم هؤلاء في في فقه الدراما الذي يفعلونه يكذبون على التاريخ يكذبون على التاريخ لكن حقا نعم شوف هذا شو هذا بمعرض اخر لا لا هذا صحيح, ليس صحيح لكن ان تنظر من في لحظات التاريخ قبل التاريخ ترجع انا مسترعك قال له جعبة العشرة المشرونة بالجنة بأمة بأسرها بأمة بأسرها ستة لما لعملوا بالشورة بالأمة كلها واحدونهم بأمة واحدونهم بأمة وعمر الخطاب يقول <تصفيق> تمنيته عن <تصفيق> يمثل المدن مثل أبي عبيدة من الجراح أبو بكر كان الله وعمر وعلي وعثمان هؤلاء وذلك عليه قال أبو بكر كان يحكم فينا نحن فلذلك امتد الأمر والأمة الإسلامية وقفت على عرض الصوبة حتى الفتوحات مدفوح عمر بن عبد العديد جعل الله له طائفة العلماء حوله هرون الرشيد نفس الأمر هذه من أعظم, من أعظم أوقات و لحظات الخلافة العباسية هرون الرشيد اللي هو عملي يدربوا فيه من تحت من تحت من تشويه فيه أنه صاحب نساء و صاحب أغاني وهو أصالة يواجه عمر بن عبد العديد وأراد هو هو نظر إلى الخلافة العلموية فما ولد شام بيضاء إلى عمر فتمثل به أراد أن يصل إليه لكنه لما يصل إليه لكن لما فار على سيره فأت. كانت الطائفة اللي من؟ العلماء كذا الشيباء محمد حسن الشيباني وأبو يوسف وهو الذي حكث بالإمام الشفعي الغرف المقصود أنه ليسألة مسألة ظاهرة جداً في هذا الباب أنا ظهر إذا أراد بـ بـ بـ بـ بأمين الخيط جعله طريق الخيط كلامي هنا ليش؟ الله مده نبيا من انبياء موسى قبل اكثر الرسل من رجلا حكيما مستشعرا لذلك تعالىت الاصوات في التفسير ان هو صالح النبوي لان مش ممكن احد يتدرب بهذه الحكمه وهذا النور الا ان يكون نبيا طب نق ان هذا لان انا يعني إن شاء الله دروس بعدها نجهز جاهزين نمشي ان هنا رجعنا هنا عندك تمام دلوقتي قوم امشي اتفضل احنا ننتظره ممتاز شمال هم ده ها خد خد خد ده ده عشان كده اللي عنده هو حضرتك انزل حضرتك تيت واتمشتوا انا ملكته الفريده الاولى لا ينافق النبيل الا نبيل انا ظن بالله كان الله عندي حسن ظنه ده هتين هو الفقه لانه يعني بعد المغرب سيكون عندنا صغر فهنضخع عليكم ربع ساعة ربع ساعة بطريقة ساعة بعدين نرجع في الدروس ان شاء الله بعد الشاحنه مش مون مش مون